مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما 111. وتركهم في ظلمات لا يبصرون 112. قم بكم عمي فهم لا يرجعون 113. أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أطابعهم في 113. لآذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 114. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبرصارهم إن الله على كل شيء قدير يا الذي الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاءَ أَبْنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَن من السماء ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا فأئتوا بصورة من مثله فأئتوا بصورة من مثله ودعوا شهادكم من دون الله إن كنتم صادقين.